وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلَّا بل تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا Wotuhibbun almal hauban jemma Allahu akbar Allahu akbar Samia Allah uliman hamidah Rabbana Allah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 يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الدِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِهِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ يَآهَا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك الله اكبر <recently> ranana <raised> Allah <to him> um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 Allah akbar Allahu akbar ربنا ولك الحمد. الله اكبر, الله أكبر. الله اكبر, الله أكبر.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 فأعتدل استو... استوى